نعم أخاية، إننا نوجه في هذه الليلة حديثا من القلب إلى القلب، إلى فتيات الإسلام. نوجه حديثا إلى فتيات الإسلام اللاتي حدنا عن الطريق، وتناسين أنهن حفيدات خديجة وعائشة وسمية، علّهن يراجعن الحسابات، ونوجه حديثا للصادقات. حتى يكون سببا لهن على الثبات أخير من طلب شيئا بحث عنه وسعى لتحصيله وكلنا يبحث عن السعادة كلنا يبحث عن السعادة والأمان الذان يملآن القلب راحة واطمئنان تقول إحدى الباحثات عن السعادة لقد بحثت عنها في كل شيء فما وجدتها ألبس أفخر الملابس ألبس أفخر الملابس وأفخمها طفت العالم مع أهلي تنقلنا من شاطئ إلى شاطئ فما زادني ذلك إلا همًا وضيقًا ظننتها في موسيقى وألحان فاشتريت أغلب الألبومات عربية وغربية قضيت في سماعها ساعات أرقص على أنغامها فمضت إلى بعدًا وضياعًا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 إنما أقول ذلك حتى إذا رأيتموهن فارحموهن وأشتقوا عليهن وادعو لهن بالهداية فإنهن غارقات أختاه إن رمت الوصول لجنة فيها الخلود ونظرة الرحمن فعليك تطبيق الشريعة دائما في أي شأن أو بأي زمان ماذا دفاك فتسمعين نعيقهم؟ ولديك صوت الحق في الفرقاني لوذي به عنه لا تتحولي لا ليس يعدله كتاب ثاني الله أعطاك الحياة تكرما فعلى تذهب فيها والشيطان الشيطان إن لم تسيري في الحياة مع التقاء ليكن ضياع الأمر في الحسباني أختار في قاس الربا الداني هيسمعي للنصح في إمعاني وتأملي بنصيحتي وبهعملي تجدين طعم حلوة الإيمان قال الله تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم كل الألباب